ولئن مُتْتُم أو قُتِلْتُم لإلى الله تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكْ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن سخط من الله وما أواه جهنم وبأس المصير خمدا رجاء عند الله.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 أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عيد أنفسكم قل هو من عيد أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.